وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موتا نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم درهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاةهم يحافرون ومن أظلم ممن اترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء وَمَنْ قَالَتَ أُنْثَى لَمِثْلَ مَا أَنْثَى لَلَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِقُونَ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُونَ